الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد على آله وصحبه أجمعين بصدت ثوب الرجا والناس قد رقدوا وبدت أشكو إلى مولاي ما أجد فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد اغفر إلهي ذنوبا لست أعلمها مالي على حملها صبر ولا جلد أشهد أن لا إله إذن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيام قليلة تفصلك أيها القلب المحروم عن ألذ الساعات وأحلى اللحظات وأجمل الأوقات أيام قليلة وتقبل فيها على شهر ترفع فيه الدرجات وتكفر فيه الخطايا والسيئات كم أنت مشتاق أيها القلب إلى رمضان كم تشتاق عينك إلى البكاء وكم يشتاق رأسك أن يحضن الأرض في لحظة سجود وكم تشتاق نفسك أن تقف في لحظة ذل وانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى إنك لن تجد ألذ من الخلوة بالله ولن تجد أحلى من أن تعترف بين يديه سبحانه وتعالى يا أيها العين التي لم تبكي من زمان ها هو رمضان قد أتى يا صاحب القلب الذي لم ينكسر ولم يتب من زمان ها هو رمضان قد قد أقبل يا كل نفس أذنبت أو قصرت أو فرطت في حق الله جل وعلا إنها لحظة الاشتياق الكبرى إلى رضا الله جل وعلا إلى أن تعتق الرقاب من النار إلى أن ندخل الجنة مع النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل لي بالله عليك ما حالك مع القرآن ما شالك مع هذا الكتاب الذي أنزل في ذلك الشهر كم مرة ختمته منذ أن ودعك رمضان وكم مرة دفنت وجهك بين صفحاته تبكي منذ أن ودعت رمضان وكم مرة فتحت وتعملت وتدبرت واستشعرت أن الله يخاطبك أنت يريدك أن تنتفع بهذه الآية وأن تتعظ بهذه العبرة وأن تستفيد من ضرب ذلك المثل كم مرة أثر فيك القرآن فأصبح له بصمة في حياتك وكم مرة مررت عليه فوقعت عينك عليه وتندمت حسرة وألم أنك قصرت وفربت فما حملت هذا الكتاب كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يحمل يوم القيامة وزرا خالدين في وساء لهم يوما قيامة حملا يبين الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم قدر هذا الكتاب قال المفسرون في تفسير قوله تعالى وقد آتيناك من لدنا ذكر أي أعطيناك يا محمد شيئا تذكر به بين الناس ويذكر قومك به بين الناس ويرتفع شغلكم به بين الناس وفي ذات الوقت هو ذكر لله جل وعلا تؤجر عليه وتنال به الحسنات وترفع لك به الدرجات وقد آتيناك من لدنا ذكرى من أعرض عنه أن يبتعد فإنه يحمل يوم القيامة وزراء وجاءت نكرة مفردة لتعم كل أنواع الأوزار تأمل وأنت تشتاق إلى رمضان أن في رمضان خير عبادة هو ثناوة كلام الله ذلك الكتاب الذي انزل في ذلك الشهر، ذلك الكتاب الذي رب القلوب، وهدى الأفئدة، ولقى النفوس، وشرح الصدور، وداوى الجراح، وكان كالبلسم والشفاء لكل بلاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء, شفاء ورحمة. ولا يزيد المالمين الا خسارا. نزلنا في يوم أيام لمحاضرة لبديرة الابصر فوقفنا في المطار قفني واحد من الشباب وقال يا شيخ، انتم رايحين تكرموا وحفظوا في القرآن. قلت نعم. قال انا عندي قصة تتعلق بالقرآن. انا شاب عاصي. أقع فيما يغضب الله جل وعلا ولا أعرف القرآن ومقصر ولكن كانت هذه القصة سبب هدايتي ما هي القصة يقول كنت أعمل أجمع الأغاني لأنني أجيد اللغة الإنجليزية أجمع الأغاني من الانترنت الإنجليزية وأسجلها على أشرطة كست وأبيعها للسياح الذين يدخلون إلى متحف في الأقصر عملت كشك غير وجبت مسجل كبير شغلت الأشرطة في يوم جاءتني إحدى السائحات وقالت سمحت عندي ألم في صدري عايز موسيقى هادئة شيء ريلكس فشغلت الشريط الأول لم يعجبها الشريط الثاني لم يعجبها الشريط الثالث برضه معنا بهاش الشريط الرابع قالت لا شكرا لا أريد قال فأنا ضرب المسجل بالجامل غضبان حتى أطفع المسجل وكان في زرار بين الراديو والتسجيل فتحرك الزرار من التسجيل إلى الراديو وإذا تلاول الشيخ عبد الصمد رحمه الله تعالى يقول والله لم تستمر التلاوة ستة ثواني أو سبعة ثواني فقالت المرأة نعم لو سمحت أريد هذه الموسيقى هذه الموسيقى أراحتني يقول فأنا انقلبت يا شيخ من كوني إنسان عادي بائع شرائل أغاني إلى كوني داعي دون مشعور بدأت أولا هذه مش موسيقى هذا هو كتابنا دستورنا قرآننا منهاجنا دا النور الوحي الذي نزل من السماء لنا يقول هذه مرأة تستمع وتنسك متعجبة قالت ان المشكلة اعطيت في الشريف خمسين دولار يقول كنت ابيع الشريف بدولار خمسين دولار خمسين ضعف يقول فانا لا اعرف الاحكام الشرعية وانا اخاف أن اعطيها القرآن وهذه مرأة كافرة فبدأت اتحجج باي شيء قلق لا استطيع ان اعطيك القرآن لانه ممكن تسمع القرآن وشعرك عريان وهي اصلا كافرة فسحبت المفرش اللي عالطاولة وغطت رأسها بهذا الشكل وقالت أستمع القرآن وأنا بهذا الشكل يقول فهنا بدأت دموعي تنزل رأتني أبكي أنا مش عارف أعجمية أجنبية لا تعرف اللغة العربية لا تفهم شيء والقرآن بثواني. ثواني يسيرة يؤثر في قلبها ويخطط لبها ويأزرها وانا يا ربي قاعد في البلاد العربية اسمع الاذان والقرآن واصبي مع الناس في المساجد والآيات لا تؤثر في قلبي والآيات لا تغير في داخل شيئاً. يقول فقررت أن أعطيها الشريط اليوم الثاني جمعت مقاطع للشيخ عبد الباسط عادت أسقلها وتاني يوم جئت بالشريط فعرات أن تعطي لي المال فقلت لا هذا أغلى عندنا من أموال الدنيا فقالت لو عندك شيء تحدثني فيه عن هذا القرآن فاتصلت ببعض الشباب جاءوا ببعض المطويات الدعوية لغير المسلمين أعطيتها تلك المطويات وأخذت الإيميل الخاص بها وجمعت بعض المقاطع من الانترنت الدعوية وأرسلتها لها وبعد أربعة أشهر إذا بها ترسل لي رسالة من سطر واحد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقول يا شيخ تغيرت حياتي منذ أن فقهت وعلمت قدر القرآن وقيمة القرآن والنور والهداية التي في القرآن والتي إذا ابتعدت عنه وجدت من الألم والسكم والبلاء والشدة ما لا يخطر على بال احد لذلك قال الله جل وعلا من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء يوم القيامة حملة فاسوأ حمل يحمله الانسان يوم القيامة ان يطلع اسمه امام الناس معرض عن القرآن هاجر للقرآن بعيد عن القرآن وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هل تريد ان تقف يوم القيامة امام النبي عليه الصلاة والسلام فيشير النبي اليك امام الملائكة هذا كان ممن هجر القرآن هذا كان من منعرض عن القرآن واحد من الشباب بسأله بقول له اخي بالله عليك كم ختمة من رمضان اللي فاته. قال والله يا شيخ ولا حتى نص ختمة. مقصر قلت له كيف إذا تشتاق إلى رمضان وأنت لم تأخذ أسباب عدة الاشتياق أن يكون هذا القرآن معك أن يكون ملازما لك أن يكون مصاحبا لك شيخنا محمد العثيمين رحمه الله تعالى منذ أن وصلت عندهم في سنة 94 حتى غادرنا وتوفاه الله في سنة 2001 كان كل يوم قبل صلاة الفجر يأتي من بيته يرافقه رجل مسلم ولا يقبل الشيخ أن يرافقه أحد إلا هذا الرجل بعد مرور أشهر بدأت أتعجب وأنا أراقب حركات الشيخ سألت بعض المشايخ وكبار الطلبة لماذا الشيخ يخصص هذا الرجل هو الوحيد الذي يمشي معه فقط في صلاة الفجر ولا يمشي أحد غيره قالوا هذا كان صديق الشيخ منذ الدراسة الثانوية ومنذ تلك اللحظة وهم يراجعون القرآن مع بعضهم يختمون القرآن في كل أسبوع يومياً لا يمل من فرق القرآن لا يمل من القراءة لا يمل من الاتبال على كتاب الله سبحانه وتعالى لماذا لان قلبك لا يروى, لا يروي ولا يذهب ضمعه ولا ينقضي عطشه الا بهذا القرآن فإذا أصابك ألم وإذا حاصرك هم وقلق وإذا نزلت بك جائحة وإذا أصابك كرب فافزع إلى كتاب الله جل وعلا ولما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن أين أنت من كتاب الله الشحان وتعالى بالله عليك يا أخي أنت بتحب القرآن كما تحب الطعام اللذيذ، كما تحب الزوجة الجميلة كما تحب الذرية والأولاد كما تحب أن يكون لك بين الناس وجاها وما كان أنت بتحب القرآن كما تحب أن تبشر بمال في تجارة أو أن قلبك معرض عن كتاب الله مشغول بغير القرآن يلتفت إلى الدنيا والشهوات فإذا جاء كلام الله وجدته يهرب منك ويتفلت وإذا ذكر الله وحده شمعزة قلوب إِشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِيِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ هذا شأن المعرضين عن القرآن قلوبهم تقمئن إلى الدنيا فإذا ذكر الله إِشْمَأَزَّتْ القلوب وانقبضت ووجدت من الألم لانشرابها وتشبعها بالشهوات واذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون يفرحون أنك لا تذكر شيء أن يضيق صدورهم ولا يمكن أن تضيق صدور المؤمنين أبدا في كتاب الله جل وعلا ومع القرآن وأثناء القرآن وأن تلك القلوب بالقرآن عبد الرحمن بن أبي إياس المزني لما احتضر كان ابنه بجواره يبكي فقال له يا بلي لا تبكي على أبيك فوالله لقد ختم أبوك القرآن في هذه الزاوية ثلاثة عشرة ألف مرة تلاتاشر الف مرة ابوك ختم القرآن في هذه الزاوية انظر الى هذا المعنى العظيم لو واحد عشر مئة سنة وكل سنة يختم القرآن مرتين في رمضان يعني يختم القرآن مئتين مرة هذه هذا الرجل ختمها ثلاثة, ثلاثة عشر الف مرة وكان أصحاب النبي كما روى عطاء وغيره يختمون القرآن كل أسبوع وبعضهم كل ثلاث وكان عثمان يختمه كل ليلة رضي الله عنه وأرضاه لو استشعرت هذا المعنى وأدرت أن اشتياق قلبك إلى رمضان إنما يدفعك إليه أن تكون ملازما لهذا الكتاب مصاحبا لهذا القرآن، منتفعا لهذا القرآن، تتغير كل أحوالك. في المنيا، قبل أسبوعين، مدينة المنيا، في الصعيد، وصلنا في محاضرة في قرية وبعدين كلمني الإمام مقال الشيخ حصر قصة عجيبة من يومين، إحنا القرية على المزلان السك الحديد، الناس بتسرخ الحق الشيخ في ولد القطار داس عليه، داس القطار فقطع الكتف الأيسر والرئة والأمعاء والفخذ. فلت البدل تقطع وتفصل ونفور الدم والولد بيطلع في الروح بيترد فجريت على الولد وقلت له قل لا اله الا الله يابله الولد طبعا بيسره بيموت قل لا اله الا الله يابله فقال لا اله الا الله محمد رسول الله يقول فأنا فرحت ان ربنا سبحانه وتعالى دل هذا الولد على السنة وعلى الهداية قبل ان يموت وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان افر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجميع طبعا مزلقان سكة حديث ظلمة فشلنا الولد جبنا ملايا وحطينا الولد وحطينا الاعضاء التي مزقت وانتقل الى مقهى قريب من المزلقان في اضاءة وفي نور يفتش جيبه ونطلع محفظته نشوف اسمه ايه من اين قرية من اين عزبة وانا بحرك ايديه اذا بي على يديه صليب فقلت الله اكبر فالناس بيقولوا فيها يا شيخ قلت الولد نمسيحي انتم مش سمعتوه قالوا ايوان كلنا سمعناه واذا بالقرية تتجمع تعالق مع شخص الولد المسيحي الذي نطق الشهدتين قبل ان يموت. من فين الولد قالوا من عزبة جنبنا وتتجمع القرية ويطلعوا يعدوا المزلاء لروحوا للعزبة التانية يستقبله والد هذا الشاب يقول وهو يبكي. انا مكسوف اقول لكم مع اني مسيحي لكن ابني كان يحب القرآن. وكان يريد الإسلام وقد منعته مرارا أن يقبل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء استشعر هذا المعنى جيداً وتأمل سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول حذيفة بن اليمان كما في الصحيح دخلت مع النبي بعد صلاة العشاء فقام يصلي فافتتح البقرة. فقلت يختم عند المئة فأكملها فافتتح النساء فقلت يختم عند المئة فأكملها فافتتح آل عمران فأكملها لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله الرحمة ولا بآية عذاب إلا استعاذ بالله من العذاب ولا بتسبيح إلا سبح ولا تحميد الا حمد ثم ركع ركوعا طويلا قريبا من قيامه ثم سجد سجودا طويلا قريبا من قيامه وركوعه ثم صنع في الركعة الثانية كما صنع في الركعة الاولى ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وقد كاد الصبح ان يطلع. كاد الفجر ان يطلع يا ما يحسبه من بعد صلاة العشاء لو قلنا انه في الصيف عندما يكون الليل قصير خمس ساعات النبي عليه الصلاة والسلام واضف يردد كلام الله جل وعلا ويقرأ القرآن ستة اجزاء كاملة النبي لا يمل من الوقوف بين يدي الله جل وعلا. انها القلوب التي تستند بكلام الله. إنها الأفئدة التي تشتاق إلى رمضان إنها القلوب التي لا تسعد إلا بالقرآن وهل يا إخواني هناك ألد من كلام الله جل وعلا في المعادي واحد من الشباب يقول لي يا شيخ أعرف دكتور إذا قرأ القرآن عنده يبكي لو تقرأ عنده تبت يد أبي نهب وتب تلاقي بكع على طول فأتلو بالله عليك يا أخي نفسي أشوف هذا الرجل الذي يقرأ القرآن فقال لي خلاص حناخد موعد رحنا وإذا وطبيب أسنان دخلنا عنده زرنا وقالتون بالله يا أخي أنا والله مش جاي إلا عشان أسألك سؤال واحد هل فعلا بالمجرد أن يقرأ عندك كلام الله تبكي قال لي والله يا شيخ أنا مستغرب منكم يا شيخ ده كلام حبيبي ربنا سبحانه وتعالى يا شيخ ده الشباب بتعيط لما تشوف مشهد رومانسي في فيلم تركي الشباب بتعيط لما بيتفرج على كليب أو يصنعوا ليه تفكروا بحبوبة او ربما يبكي اذا فقد مال او يبكي اذا فقد زوجة او يبكي اذا صعبت عليه نفسه في موقف من المواقف الدنيوية لما يشكت استكثرون علي مكائي شوكي الى الله جل وعلا وانا استلم بكلام الملك سبحانه وتعالى سبحان الله قلت وأي نعمة أبلغ من أن يجعل الله استلذاذك بكلامه لا بكلام غيره في الدنيا الناس لما الواحد يحصل على شهادة يا جماعة شهادة التقدير ولا شكر ولا أي شهادة تكريم من محافظة أو من عمودية أو من أي حد, حد تلي يعلها في الصالة لها برواز وأي حد يقوله تفضل الشهادة اللي أنا حصلت عليها سنة كذا والتقدير والشكر اللي حصلت عليه وقت كذا والصورة دي لما كنت مع فلان الفلان المحافظ والمسؤول والرئيس سبحان الله وهو يعلم انه كلام اناس اضرار له في الدنيا. وهو يعلم ان هذا الكلام لن يدخل معه الى قبره. وهو يعلم ان هذا الكلام لن يرفعه عند الله. قلني بالله عليه لما تعرض عن كلام تعلم انك به ترتفع عند الله. ولما تقبل على كلام آخر لانتفاع لك به في الدنيا ولا يكون في مزال حسناتك في الآخرة لذلك بدأت الآيات بعد أن وضحت قدر القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم تنقل المستمع والقارئ إلى مشهد مشاهد القيامة يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا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 فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عواجا ولا أنتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا قال المفسرون فكان هذا المشهد داخلا فيه دخولا أوليا كل من هجر القرآن إذ جاء صفة المكذبين والمعارضين والمجرمين بعد ذكر قدر القرآن ليدلل على أن كل من هجر هذا القرآن وأعرض عنه كان من المجرمين الذين يحشرون زرق الوجوه اسودت وجوههم لدرجة الزرق والعياذ بالله والسبب إعراضهم عن القرآن وتأمل المشهد كله بعد ذلك إذ يضرب الله لك فيه نماذج سريعة إذا كانت الجبال العظيمة تصبح قاعا صفصفة. تصبح ترام. يا جماعة اكبر قمة في العالم قمة جبل افرست تسعة كيلو في السماء. تسعة اناف متر في السماء. في الهند. في جبال الهيمالايا يجعلها الله قاعا صفصفة. انت اللي طولك متر وتمانين سنتي تعمل ايه? انت اللي طولك متر وخمسة وسبعين سنتي تعمل ايه? انت مين اصلا? اذا كانت الجبال الرواسي الاوتاد تدك. وانما قيلت لك تلك الايات. لترجع الى القرآن لذلك قال الله وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همس قال بعض المفسرين تسمع حرف السين للناس اللهم سلم سلم سلم سلّ. سلّ. اسطر سلم يا رب لا تسمع الا همس من هول ذلك الموقف واذا بالايات في الاخر تنقلك الى القرآن الذي به الحماية والعصمة في يوم القيامة. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا اللهم اجعلنا من المتقين والمتذكرين بهذا القرآن انظر إلى الغاية والعبرة من أن ينقل كذلك ذلك المشهد حتى تكون من المتقين حتى تجعل بينك وبين عذاب الله وقايا. حتى تروض نفسك قبل ان يقبل عليها رمضان. يا نفس هذا موسم السباق. هذا مضمار التحدي. هذا ميدان المنافسة الذي لا يقبل الرجوع عنه. ولن ينتفع الانسان الا بالمسارعة فيه. ولو قلبت الصفحات وتأملت السيرة كيف كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو شأن في رمضان لوجدت لو ان البذلة والجودة والتضحية والشجاعة والجهاد والغزو والعمل كل ذلك انما هو في رمضان بل كان اول مشهد واول لقاء واول معركة فاصلة بين المسلمين والمشركين في السابع عشر من رمضان ليعلم ليعلم هؤلاء الرجال قدر ذلك الشهر عند الله جل وعلا. وليطلع الله كل رجل وكل عين على بدله وجوده وتضحيته في ذلك الشهر شهر رمضان اسأل نفسك يا من لا يزال لا يشتاق إلى رمضان ما الذي أخر الشوق في قلبك ما الذي يشغل فؤادك ما الذي يملأ قلبك بالدنيا والشهوات فيجعلك تشتاق إليها أعظم من اشتياقك إلى الله سبحانه وتعالى الذي الاشتياق إليه يملأ القلب ويسد الفاقه ويخرج الهم ويطرد الغم ويصبح الإنسان أكثر شراحا وسعادة عندما يقترب من خالقه جل وعلا فرنسا جماعة السنة اللي فاتت كنا في مؤتمر فقبلت مجموعة شباب مصريين قالوا يا شفحنا ولدنا فرنسا وحياتنا كلها كرة قدم ولعب وله ومن عرفش حتى أحكام الإسلام في معاملة غير المسلمين من اليهود والنصار لكن طبيعتنا إحنا المصريين يدخل علينا رمضان تجد قلوبنا تشتاق وتحل إلى الذكر وإلى الصلاة فنخش في الترويح نصلي ثلاث أربعة يام وبعدين نكسر ونضطر ففي أول يوم في رمضان دخلنا نصلي وصديقنا اليهودي وأفرنا بشبك إيدي يتفرج علينا فواحد من الشباب دماغه تلفانة شوية قال له يا عم دخل صلي معنا قال له أنا يهودي تعرفني قال له كلهم تعرفين أدخل بس وقال الكلمة وهو لا يعنيها وهو لا يقصدها أصلا ودخل الشاب وقف معاهم وبدأ يقلدهم. والعلمانية يا إخواني تربي الـ الـ الغرب والأجانب على أن كل شيء متاح وكل شيء أجربه فأنا أقرب الإسلام نفع ما نفعش خلاص أقرب غير الإسلام نفع ما نفعش خلاص يقول فبدأ يقلد حط يدي على المين على الشمال وركع زينا وسجد ولما سجد لم يرفع رأسه من السجود بيقول لي والله وقفنا للركعة الثانية والإمام أطالي القراء وأنا شايفه قاعد ساجد يقنفض وهو ساجد خلصنا الصلاة ونزلنا وسجدنا وسلمنا ومسحبوا من افاة واذا ملع الارض بالبكاء والدموع. بولاك حرم عليك انا صديق من زمان. لماذا لم تخبرني ان دينكم فيه سحر اسمه السجود. انا رأيت نفسي الان وانا ساجد بين يدي الا جل وعلا. انا وجدت راحة وسعادة ما وجدتها ولا حلمت بها ابدا. قابلت هذا الشاب يا جماعة بلتحي زوجته منتقبة يقول يا شيخ سحب جواز الإسرائيل لمنعوني من ممارسة أي عمل عملوا لإقامة جبريا على حي في باريس فلا ستع نخرج إلى مرسيليا ولا إلى ليون ولا إلى أي مدينة أخرى ممنوع حتى أبيع حلويات الأطفال يا شيخ أنا مسجون وأنا حي بينكم لكنني والله أعيش أسعد أيام عمري لقرب من الله سبحانه وتعالى انظر إلى هذا المعنى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب اذا كان قلبك شاردا ثاربا آذقا ارجعه الان قبل ان يدخل رمضان فلا يأتي رمضان الا وقد استعد ذلك القلب لملاقات الله جل وعلا واشتاق ذلك القلب لمقوف بين يدي الله واشتاق ان يتنعم بتلك الروضات وان يسعد بتلك الايات وان تذرف الدموع تلك, الوج... تلك العيون حتى يجد لذته وحلاوته في بكائه لله جل وعلا يقول عبد الله بن مسعود كما عند مسلم وغيره دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقرأ علي يا ابن مسعود قلت يا رسول الله أقرأه عليك ومنك تعلمته وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيره قبل ما كمل القصة هو أنت بتحب تسمع القرآن؟ انت بتحب تسمع القرآن ولا لا ولا قارئ معين قارئ ثاني ولا في أوقات ولا في جميع الأوقات إذا سمعت القرآن ان شرح صدرك وطرغ فؤادك راجع قلبك لأمك إذا كنت لا تحب ذلك فقلبك مريض قلبك مشغول بحاجة من غير القرآن ومش حتى تعيش ولا تسترد بالدنيا إلا إذا دخلت هذا القرآن إلى قلبك وأصبح هو الذي يسيطر على هذا الجنان ويبدأ يطرد كل شيء. قال ففتحت سورة النساء وجعلت أقرأ والنبي يستمع حتى وصلت إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ؟ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثه فقال النبي حسبك قال ابن مسعود فنظرت اليه فاذا عيناه تذرفان تزدان في غسق الدجا الايات وتسافر الدمعات والدعوات ويظل صمت الليل يروي خاشعا كيف الرسول تنفه الرحمات في داخل الحجرات يرجح قلبه شوقا لمن رفعه وفعت الصلوات وتفطرت قدماه لما جاءه غفرت ذنوبك زيدت الحسنات وتقول عائش يا رسول ترفقا فلقد قبلت وتمت الخيرات وهنا يبوح محمد في خشية شكرا لربي تسكب العبرات سأبيت منفصبا ليرضى خالقي والله قرة عيني الدمعات وهناك تبحر في الخضوع مراكب وعلى الشواطئ تنحن الهامات هذا الرسول امام كل موحد شرفت بسرج حياته الصفحات هو قدوة العباد في اخباتهم هو مشعل تفنى به الظلمات تجري على خديه اتقى دمعة لما ترتل عنده الايات اقرأ علي اي ابن مسعود هنا فلنعم ما تقضى به الساعات ومض ابن مسعود يجود اي وتزينت في صوته الكلمات وتراكمت سحب الخشوع بدفئها وتحفزت لخروجها الدمعات واهتزت الارواح كالارض التي تهتز لما تنزل القطرات وتحدث القرآن عن يوم اللقاء عن لحظة بهرت لها اللحظات لما يجيء لكل قوم شاهد وتوضح الأخطاء والسوءات، وعليهم يأتي محمد شاهد ويود لو يضو عصا ممات وهنا يجود المصطفى بدموعه ويقول حسبك هذه الآيات ما أجمل التقوى وما أزكى الهدى فهما لكل العالمين حياته هي سيرة لنبينا مع ربه فهنيئا للرضوان والجنات اذا كنت تريد فعلا ان تذوق حلاوة رمضان كن من من يشتاق للقيام كن من من يشتاق لقراءة القرآن كن من من يشتاق للوقوف بين يد الله جل وعلا قال ابن القيم رحمه الله وقد كان شيخنا شيخ الإسلام ابن كيميات رحمه الله يجلس من بعد صلاة الفجر يذكر الله جل وعلا حتى تطلع الشمس ويقول هذه غدوتي إن لم أتغدها خارت قواي ضعفت قواي وقلت عزيمتي إن لم أقف على هذه الغدوة التي هي عبارة عن ذكر كامل لله جل وعلا وكان ابن الكيمية يقول إن في الدنيا لجنة من لم يدخلها لم يدخل الجنة الآخرة قلنا وما هي قال جنة ذكر الله سبحانه وتعالى فانظر وتأمل إلى القلوب التي تسعد وتفرح عندما تقترب من الله جل وعلا وانظر وتأمن الى القلوب التي لا تعرف من السعادة شيئا وهي معرضة عن الله جل وعلا تاجر من التجار عندنا في اسكندرية بنى عمارة برج على الكرميش من اربعتاشر طابق في يوم من ايام اتصل علي يا ابو شيخ والله انا بموت لي مشايخ وتعالوا فمررت على اثنين من المشايخ وذهبنا نزوره في بيته طلعنا در اربعتاشر شقة كبيرة جدا روف كبير بازات ومزهريات وكنب وثريا ونقف واشياء غريبة وفي ولد صغيرين قاعدين على كنبة بنبس كل واحد ببيونه ولبس انيق وهو جالس لابس قلبية وقاعد على كنبة يبكي. مثل النساء. انت بتاعي طليعا من حق. خارق معا شايفين البرق ده. والله مفيش في جنيه واحد حلال. والله بنيته كله من الحرام والعال. وانا نفسي اعيش ربع ساعة سعادة مع عيالي، نفسي اقول ربع ساعة سرور وهناع مع زوجتي. لا أريد من الدنيا إلا هذا الشيء. دلولي يا جماعة. علموني كيف أسعد في الدنيا كيف أستند بالطاعة. إذا عيسى ابنه عايشين، والله يضحك بالعفية. مش بعرف أتكلم مع الناس. مع الناس قلنا له ما أخبرك مع القرآن؟ لا يوجد Quran. مع الصلاة تقصير وتفضيل الصلاة. الآن قم توضأ وقف بين يدي الله وصلي ركعتين وابكر لله وانتظر ان يمنحك الله من الطمأنينة والسرور والسكينة ما يجعلك تنسى كل هذه الهموم ومن اعرض عن ذكري فانت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 وجبات تكون في ان يتذكرك ربك وان ينزل عليك لطفه جل وعلا وان يرفع عنك حر الشمس في ذلك الموقف وان يجعلك من من تاخذ الكتاب بايمانهم ولا يكون ذلك الا اذا تبصرت الطريقة في الدنيا فابصرت مواطن النفع والضر واجتنبت مواقع الهلاك والشر واقتربت من الله سبحانه وتعالى قدر استطاعتك حتى يفنى منك الجهد فيرى الله جل وعلا فيك الصدق في لك من أبواب الخير ما لا يخطر على بال علم قلبك كيف يسكن وطمئن نفسك بكلام الله جل وعلا وقف على ذكره واعلم أن السعيدة كل السعادة من كان مشتاقا إلى لقاء الله في رمضان من كان تواقا إلى قراءة القرآن من كان مشتاقا إلى البكاء والدموع ولحظات الاعتراف في الأسحار بين يدي الله سبحانه وتعالى ولا يصل إلى هذا المعنى إلا من صدق مع الله جل وعلا قبل رمضان يا إخواني شعبان هو الشهر الذي ترفع في أعمال السنة شعبان هو الشهر الذي يكتب به الخاتمة لك وإنما الأعمال بالخواتين فتأمل إن ختمت سنتك بعمل صالح قل لي بالله عليك أيخذلك الله في رمضان ايتركك الله في رمضان ايضيعك أي الله في رمضان لا والله بل تذوق الذة اياه والذة طعم واجمل عيش عندما تقترب من الله جل وعلا في رمضان في العام الماضي في مدينة إلد في هولندا كنا قد أقبنا ندوة علمية وكان معنا مجموعة من المشايخ فوصلنا الى إلد متأخرين بعد ان وقيمت صلاة المغرب دخلت في الصف الرابع عشر او الخامس عشر تقريبا في اخر المسجد لأن الجالية الإسلامية لا يجتمعون إلا في هذا المجمع في هذه المدينة في اندهوب فإذا بالإمام يقرأ آيات جميلة وبعد تقريبا دخولي بلحظات وقف بجواري شاب لابس الفلنة بتاعت كرة السلة الكتف عريان ويكاد يكون الإبط عريان وأنتم تعرفون أن الصلاة لا تصح إذا كان العاتقين مكشوفين الذي زاد تعجبه أن الولد ده عليه ببص على الناس ولما ركع ركع وهو بتلفت واليد الذراع من اول كتف في الغيث صابع رسوم ووشمت وتصاوير وحروف انجليزي وصور فانا تعجبت فلما انتهت الصلاة الشكل شكل عربي فقلت له يا اخي انت اول مرة تصلي فقال لي I am very very happy فقلت لا تعرف العربية لا تجيد لا تجيد اللغة العربية فقال I am very very happy انا جدا سعيد فبسرعة نديت على الاخ الامام كان شاب جزائري صوته جميل ما شاء الله في التلاوة والاخ المشرف على النجوة تعالى جماعة وبدأوا يتكلموا مع الشاب اي قصتك انا كنت مار من امام البوكس بسموه البوكس المجمع الاسلامي انه على شكل صندوق فسمعت صوت جميل بدأ الصوت يجذبني ليس قلبي ينجذب وليس قدمي بتمشي الى هذا المكان ولما وقفت على عتبه الباب سمعت الصوت فما كنت أتمالك نفسي وبدأت ادخل معكم في الصف وأقلدكم وأنا الان سعيد أرجوكم لا تخرجوني من هذا المكان أريد أن أصبح مثلكم والله يا إخواني اخترع عند المحراب نطق الشهادتين وهو يقول أنا أسعد أيام عمري تلك اللحظة التي سمعت فيها هذا الكلام وهذا القرآن كلام الله جل وعلا هذا وهو لا يعرف اللغة العربية ولا يفهم كيف أنزل هذا القرآن على النبي ولا يعرف كيف أقرأ النبي الصحابة رضي الله عنه ولا كيف وصل إلينا هذا القرآن متصرا بأسانيده إلى خير البشر صلى الله عليه وسلم ولا يعرف أن بهذا القرآن تداوى القلوب وبهذا القرآن تشفى الامراض وبهذا القرآن تزول كل الآلام وبهذا القرآن تنقض الديون وتذهب كل الغموم فبالله عليك كيف لو عرض هذا المسكين ان هذا الكتاب هو كل, و... كل الوقود وكل السعادة وكل النور افيعرض عنه افيتركه لا والله أفحري بك أخي وأولى أن تكون أنت من الوقافين على هذا الكتاب المتدبرين لهذا الكلام المستشعرين عظمة كلام الله جل وعلا فيزدادون اشتياقا به إلى رمضان ومسارعة إلى الوقوف بين يديه سبحانه وتعالى شيخ أحمد العجمي صلى الله سبحانه وتعالى يحفظه أصيب مرض منعه من أن يصلي بالناس وأنتم تعرفون صوته الندي المشهور منذ أن كان أكثرنا صغيرا وهو صديق مقرب مني فقابلته بعد مدة وكان قد القطع وسافر إلى قطر وترك سعوديا فقال يا شيخ أنا أصبت بمس وسحر منعني من القرآن فأصبحت لا أستطيع أن أقترب من القرآن والله يا شيخ كنت أمسك القرآن وأحضر وأبقى وأقول يا رب مكنني من قراءته يا رب وأقرأ وأتألم وأسرع حتى وجدت لذة وحلاوة في هذا القرآن فكان بي بإذن الله جل وعلا. استشعر أن كل آلامك وأمراضك تداوى بهذا القرآن وأنك لن تذوق لذة رمضان حتى يكون لك شأن مع كتاب الله سبحانه وتعالى اللهم يا حي يا قيون يا ذا الجلال والإكرام نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تملأ قلوبنا شوقا إلى رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان واعتق فيه رقابنا من النيران اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم متعنا بهذا القرآن وأذقنا حلاوة القراءة والقرب منك يا رحمن اللهم انزع من قلوبنا الدنيا والشهوات وأبد مكانها حبك وحب نبيك يا رب الأرض والسماوات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم حبب إلينا, إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين ولي علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم احفظ دماء إخواني المسلمين في سورية. اللهم ارفع البلاء عنهم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنهم. دو جرحاهم. واش في وتقبل شهداءهم. اللهم احفظ عليهم دينهم. اللهم احفظ عليهم اعراضهم. اللهم احفظ عليهم دماءهم واموالهم. اللهم انزل عليهم نصرك. يا رب لا يدخل رمضان الا وقد مكنتهم من رقبة الطاغية بشار. يا رب لا يدخل عليهم رمضان الا وقد مكنتهم من رقبة الطاغية بشار. إنك على كل شيء قدير اللهم كل المصدعفين في برما وأركان والصومال والشيشان وفلسطين وأفغانستان وحد صفوفهم واجمع كلمتهم وارفع رايتهم وانصر قادتهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا على إنصاتكم وانتظاركم وحضوركم وجزا الله الإخوة القائمين على هذا المسجد والدعاة الأخير المشرفين عليه خير الجزاء أسأل الله أن يجعل مثل هذه اللقاءات في موازين الحسنات ونأتي إلى الأذان وربما يكون في أسئلة بعد الأذان إن شاء الله